فالترجمة التي بدأنا بها في الدرس الماضي هي عشرة أنواع من الأسماء والكناء مزيدة على ما جاء من عند ابن الصلاح والألفية العراقي وقد عرفنا أن المراد بهذه الترجمة أن ألفية أن مقدمة ابن الصلاح ومن بعدها ألفية العراقي خلت من أنواع عشرة زادهما السيوطي في ألفيته وعقد لهما تلك الترجمة وسبق المرة بنا في الدرس الماضي ستة أنواع من الأنواع العشرة وفي هذا الدرس نستكمل الأربعة الباقيه مع الكلام في القاب المحدثين والعشرة الأنواع مر ستة منها وهي تتعلق بالأسمى والكنى والذي سبق المر وهو ستة نشير إليه هنا وهي ما وافقت كنية الراوي اسمه الأول ما وافقت ما وافقت كنية الراوي اسمه مثل ابو إسحاق واسمه إسحاق فان الاسم مطابق للكنيه اسم الراوي او اسم الرجل مطابق لكنيته فهذا نوع من الانواع العشره النوع الثاني وهو ما وافقت إلى ما وافقت فيه كنيه الراوي اسم أبيه وهو كثير ومثله ومنه آه أبو عمر الأوزاعي كنيته أبو عمر واسم أبيه عمر هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر فقد وافقت كنيته اسم أبيه ومن ذلك هالناد بن السري كنيته أبو السري وكنيته توافق اسم أبيه ومن ذلك اسماعيل بن مسعود البصري هو أبو مسعود وكنيته توافق اسم أبيه وغير ذلك كثير النوع الثالث من أنواع العشرة عكس هذا وهو ما, ما وافق فيه اسم الراوي كنية أبيه ما وافق فيه اسم الراوي كنية أبيه مثل سنان بن أبي سنان ومثل الحسن بن أبي الحسن البصري فإن اسم الراوي مطابق لكنيه أبيه والرابع ما كان ما كان فيه كنية الراوي مطابقة لكنيه زوجته مثل أبو الدردة وأم الدرده وأم در وأبو در والخامس ما كان فيه اسم الراوي موافقا لاسم أبيه وقد يكون ايضا يزيد على ذلك موافقة اسم الجد فمما وافق فيه الراوي اسم ابيه يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي وكل منهما من رواة الموطا ويحيى بن يحيى التميمي اخرج له مسلم في صحيحه كثيرا وروى عنه عن مالك ف. يأتي تأتي الرواية عنه كثيرا وهو يأتي واسمه بطابق لاسم أبيه يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى الليذي صاحب الرواية المشهورة للموطع يوافق اسمه اسم أبيه ومثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فاسمه واسم أبيه واسم جده متفقة اسمه الحسن واسم أبيه الحسن واسم جده الحسن والسادس ما كان اتفق فيه اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه العمران عن عمران عن عمران عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران من حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ستة أنواع من الأنواع العشرة التي زادها العراقي على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح وعلى ما جاء في ألفية العراقي أما الأربعة الباقية التي لم يسبق ذكرها في الدرس الماضي فأولها وهو السابع ما كان فيه اسم أب الراوي مطابقا لاسم شيخه ما كان فيه اسم أب الراوي مطابقا لاسم شيخه وذلك مثل الربيع بن أنس عن أنس فإن أنس الشيخ ليس أنس الذي هو الأب وإنما وافق اسم ابي الراوي اسم شيخه، فوفائدة ذلك لا يتوهم أنه أن شيخه هو هو أبوه ويأتي في بعض الأسانيد ذكر الرجل واسم أبيه منسوبا إلى أبيه. ثم يقال عن عن أبيه مسمى ليس, ليس منسوبا إليه وإنما يقال عن فلان مثل ما يأتي في بعض الاسانيد عامر بن سعد عن سعد والمراد من ذلك أنه يروي عن أبيه إلا أنه يأتي في بعض الاسانيد اسم أبيه باسمه ليس بالإضافة بإضافته إليه لو جاء عن فلان ابن فلان عن أبيه الأمر واضح لكن اذا جاء عن عامر بن سعد عن سعد هذا هو الذي يكون فيه ذكر اسم ابيه مع انه ذكر منسوبا اليه قبل ذلك فالربيع بن انس عن انس غير موافق لعامر بن سعد عن سعد لان عامر بن سعد ابوه سعد بن ابو وقاف يروي عن ابيه سعد بن ابو وقاف وعامر والربيع بن أنس والربيع بن أنس البكري يروي عن أنس بن مالك فأنس الشيخ غير أنس الأب بخلاف عامر بن سعد عن سعد فإن الأب هو الشيخ فإن الأب هو الشيخ, الأب هو الشيخ فالنوع السابع من عنوع العشرة ما كان فيه اسم أب الراوي مطابقا لاسم شيخه ك الربيع بن أنس عن أنس الثامن ما كان فيه اسم التلميذ موافقا لاسم الشيخ ما كان فيه اسم التلميذ موافقا لاسم الشيخ مثل مسلم يروي عن البخاري والبخاري يروي عن مسلم فمسلم التلميذ هو مسلم بن الحجاج صحيح الصحيح ومسلم الشيخ الذي هو شيخ البخاري مسلم ابن ابراهيم الأزدي فإن كل منهما يقال له مسلم كل منهما اسمه مسلم أي التلميذ والشيخ ولكن هذا شخص وهذا شخص هذا شخص وهذا شخص فلو جاء مسلم عن محمد بن إسمائيل البخاري عن مسلم يعني غير منسوبين فيفهم منه أن مسلم التلميذ هو مسلم بن حجاج ومسلم الشيخ هو مسلم ابن إبراهيم الأزدي آه ومثل آه يحيى بن ابي كثير يروي عنه هشام ويروي عن هشام فشيخه هشام بن عروه وتلميذه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وتلميذه هشام بن أبي عبد الله فقد وافق او اتفق اسم التلميذ مع اسم الشيخ ومثل مالك ابن أنس يروي عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ويروي عنه يحيى ابن سعيد القطان فتلميذه اسمه يحيى وشيخه اسمه يحيى وقد ذكر هذا النوع الحافظ ابن حجر في فتح الباري وسماه تشابه الطرفين سماه تشابه الطرفين وقال إن هذا مما اغفله من الصلاح وقد ذكره في نخبه الفكر وفي الفتح سماه تشابه الطرفين ومعنى التشابه الطرفين يعني التلميذ والشيخ لأن, لان الراوي بين شيخه وتلميذه فالطرفان اللذان هما الشيخ والتلميذ اتفقا وتشابها وتماثلا في الاسم ف يحيى القطان عن مالك عن يحيى بن سعيد وهشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن هشام بن عروه و ومسلم ابن الحجاج ابن عن محمد بن إسماعي البخاري عن مسلم ابن إبراهيم الأزدي فهذا هذا هو النوع الثامن من الأنواع العشرة التي زادها السيوطي على مقدمة من الصلاح وعلى ألفية العراقي وهو الذي سماه الحافظ بن حجر في الفتح تشابه الطرفين وتماثلهما وتماثل... فإن اسم الشيخ مطابق ومماثل لاسم التلميذ والنوع التاسع من الانواع العشرة ما كان فيه لسم متفق مع النسب مثل الحميري ابن بشير الحميري فاسم جاء على صيغة النسب على صيغة النسب حميري ابن بشير الحميري فإن الحميري الأول اسم والحميري الثاني نسبة والحميري الثانيه نسبة اسمه مطابق لنسبته اسمه مطابق لنسبته النوع العاشر ما جاء فيه لسم ما سمي به على صفة الكني على صفة, على صفة النسب مثل المكي ابن ابراهيم ويقال مكي ابن ابراهيم يأتي بالو بدون ألو المكي ابن ابراهيم شيخ البخاري هو من أكبر شيوخ البخاري الذين روى عنهم الكثير من الثلاثيات التي وردت في صحيحه يعني عن يونس بن عبيد عن سلمة بن الأكوى أكثر الروايات للحديث الثلاثية جاءت عن طريق المكي بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن, عن سلمة بن الأكوى وكذلك الحضرمي, الحضرمي والد العلاء بن الحضرمي اسمه الحضرمي فهو اسم على صيغة النسب وفي الحرمي يعني وحرمي يعني فيه يعني سواء بأل أو بدونها فهو اسم على صيغة النسب وعلى لفظ النسب فهذه أنواع عشرة من أنواع علوم الحديث اتى بها السيوط في الألفية وهي زائدة على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح وعلى ما جاء في البيه العراقي التي بنيت على مقدمة ابن الصلاح البخاري روى عن عن ابراهيم مكبه بن ابراهيم عمن عم يزيد بن عبيد عندك يزيد بن عبيد ها يزيد كتاب يزيد بن عبيد نعم يزيد, يزيد بن عبيد يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد هذا هو الاسناد الذي جاء أكثر الثلاثيات من هذا الطريق جاء أكثر الثلاثيات من هذا الطريق هذه أنواع العنواع العشرة ننتقل بعد ذلك إلى الألقاب والألقاب هي آه آه أسماء هي ليست أعلام ولكنها أوصاف وصفوا بها فغلبت عليهم وعرفوا بها وتأتي بلفظ الاسم أو على صفة الاسم وتأتي على صفة الكنية مثل ابي الزناد فإن هذا ليس, لقب ليس كنيه وإنما هو لقب ولكنه جاء على صفة الكنية أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي أبو الزناد عن الأعرج فابو الزناد هذا لقب لكنه جاء على لفظ الكنية جاء على لفظ الكنية وأكثر ما تكون الألقاب تتعلق بحرف او بعاهات او ما إلى ذلك مثل الأعرج والأعمش وقد تكون في حرف مثل البزاز وغير ذلك فإن هذه ألقاب وهي غير الأثناء وفائدة معرفة الالقاب الا يظن التعدد للشخص الواحد إذا ذكر باسمه في موضع وذكر بلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد ذكر في بعض الأحيان في باسمه وذكر في بعض الأحيان بلقبه وذكر في بعض الأحيان بلقبه فمن لا يعرف يظن أن صاحب اللقب يراد به شخص وان الاسم يراد به شخص آخر ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر مثل الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي سليمان بن مهران هذا اسمه ونسبه ولقبه الأعمش فيأتي في بعض الاسانيد سليمان أو سليمان المهران ويأتي في بعضها لعمش ولعمش سليمان بن مهران ومن لا يعرف يظن أن لعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص فإذا فائدة معرفة القاب المحدثين دفع تواهم التعدد بأن يظن الشخص الواحد شخصين مع أنه شخص واحد ذكر باسمه في بعض الأحيان وذكر بلقبه في أحيان أخرى وهذا مثل معرفة الكنى وهذا مثل معرفة الكنى فإنها أيضا فائدتها هذه وهي أن لا يظن التعدد كما لو ذكر بكنيته وذكر باسمه مثل شقيق بن سلمة أبو وائل يأتي في بعض الأساني الأبو وائل وفي بعضها شقيق بن سلمة بدون, بدون الكنية فمن لا يعرف يظن أن بوائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر ففائدة معرفة الألقاب هي فائدة معرفة الكنى ولهذا قال أن السيوطي وعنى بمعرفة الألقاب لما تقدم يعني في الكنى لأنه قال في الكنى وعنى بالأسماء والكنى فربما يظن فرد عددا توهما، يعني فربما يظن شخص واحد عددا من أشخاص على سبيل التوهم وعلى سبيل الخطأ وذلك نتيجة لعدم العلم والمعرفة باتفاق ب... ب... نتيجة للعلم والمعرفة بأن هذا لقب وهذا اسم ولهذا قال السلطي وعنى لمعرفة الألقاب لما تقدم يعني ما تقدم في الكنى والأسماء من جهة أنه يظن فرد واحد عددا من الأشخاص يظن فرد واحد عدم مع أنه شخص واحد يذكر باسمه وكنيته او يذكر باسمه ولقبه ومن لا يعرف يجعل يجعل اللقب يراد به شخص اخر غير الاسم ويجعل الكنيه يراد بها شخص اخر غير صاحب الاسم اذا معرفه الالقاب فائدتها دفع توهم التعدد بحيث يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى يظن أن هذا غير هذا يأتي عبد الرحمن بن هرمز ويأتي على عرج ويأتي الأعمش ويأتي سلمان بن مهران يأتي محمد بن بشار يأتي بن دار يأتي محمد بن جعفر ويأتي وندر وهكذا يأتي الاسم أحيانا ويأتي اللقب احيانا فمن لا يعرف يظن التعدد ومن المهم معرفة الألقاب وايضا معرفة أسباب الألقاب معرفة أسباب الألقاب لأن الألقاب أحيانا يكون لها أسباب بسبب التلقيب فقد يكون التلقيب يعني لأمر طارئ وأمر عارض مثل غندر يطلق على جماعة من الأشخاص والمشهور بهذه بهذا اللقب هو محمد بن جعفر صاحب شعبة وشيخ محمد بن بشار ومحمد بن مثنى و... فإنه يأتي كثيرا يروي محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة وأحيانا لا يسمى لا ينسب فيقال محمد فقط والمراد به غندر محمد بن جعفر غندر إلى أن سبب تلقيبه أن ابن جريج قدم إلى البصرة فروى حديثا فأنكروه عليه وممن بالغ في الانكار محمد بن جعفر البصري فقال له ابن جريج اسكت يا غندر والمراد بغندر المشغب عندها الفجاس الذي هو كثير الشغب فلقب بغندر يعني هذا أصل, أصل تلقيبه بغندر و... فمعرفة الألقاب تعرف الألقاب ويعرف أسباب الألقاب أسباب التلقيب بالألقاب قد يكون التلقيب على سبيل الاختصار من الاسم مثل عباد عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح لقبه عباد واسمه عبد الله وبعض العلماء اعتبرهما شخصين وهو خطأ بل هما شخص واحد هو عبد الله ولقبه عباد وعباد ما من عبد الله عب... عب... عباد ما من عبد الله ومثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري فان اسمه عبد الله ولقبه عبدان وعبدان ماخوذة من عبد الله ماخوذة من عبد الله مثل ما اخذت عباد من عبد الله ومثل عبد الرحمن بن ابراهيم لقبه دحيح ماخوذة من عبد الرحمن دحيح ماخوذة من عبد الرحمن فان الالقاب يكون لها اسباب إما منحوته من الاسم او ماخوذه من الاسم أو تكون بسبب حادثه حصلت وامر حصل فلقب بسبب ذلك وقد يكون التلقيب لامر لا يسبق الى الذهن مثل يزيد بن صهيب الفقير فان الفقير لقب به بلقب الفقير لأنه كان يشكو, يشكو فقار ظهره يعني يشكو فقار ظهره يتألم من فقار ظهره فقيل له الفقير مع أن كلمة الفقير الغالب عليها أنه ضد الغني يعني من الفقر الذي وضد الغنى لكن هنا هذه النسبة هذا التلقيب بشيء لا يسبق إلى الزهم وهو أنه كان يشكو فقار ظهره ومثل خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء لقب الحذاء وليس حزاء لا يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية وإنما كان يجالس الحزائين ويجلس عندهم فنسب هذه النسبة فقيل له فهي نسبه إلى غير ما يسبق إلى الذهن فتعرف الألقاب وتعرف أسباب الألقاب وتعرف أسباب الألقاب وفائدة معرفة أسباب الألقاب إنه يتبين أن اللفظ قد يراد به شيء غير ما يظهر منه مثل الشخص الذي لقب بأنه الضال وهو معاوية بن عبد الكريم فإن فإنه, فإنه لقب الضال وكلمة الضال يتبادر للذهن الضلال الذي هو ضد الهداية والواقع ان سبب تلقيبه بذلك انه ضل في طريق مكة ضاع في طريق مكة وفقد قالوا ومات مفقودا فقيل له يعني لانه ضاع في الطريق وليس من الضلال الذي هو ضد الهداية لان من المتبادر الى الذهن اذا قيل الضال يعني معناه ليس مهتدي يعني على ضلال لكن به انه ضل الطريق ضل طريقها في طريق نتة فقيل له الضال فهذا من أسباب يعني من معرفة الألقاب يتبين بها أن الشخص ليس يعني موصوفا بما يتبادر للذهن، يعني مثل الوصف الضلال فإنه ضلال يعني المراد به الضلال الطريق طريق الحسي وليس الطريق, الطريق المعنوي الذي هو الهداية يعني حيث انحرف عن الهداية وإنما ظل الطريق الذي هو يسير فيه إلى مكة أو من مكة ومن, ومن أصحاب الألقاب عارم محمد بن فضل السدوسي عارم ومحمد بن فضل السدوسي وعارم هي من العرامه وهي الفساد وليس كذلك فهو من العلماء صلحاء لكن هكذا لقب ولقبه عارم والعارم هو الفاسد والعرامه هي الفساد وليس كذلك وانما هذا لقب لقب به ولا يدل على معناه وليس المراد به المعنى اللغوي له الذي هو الفساد وقيصر لقب لهاشم ابن ابن قاسم فانه لقب به وغندر لقب به سته اشخاص كلهم يسمون محمد بن جعفر وايضا لقب به اشخاص لا يسمون محمد بن جعفر لكن الذين لقب الذين اسمهم محمد بن جعفر اتفقوا في الاسم واسم الاب محمد بن جعفر ولقبوا بغندر سته لكن مشهور هو أولهم وهو صاحب شعبة ابن حجاج وشيخ محمد بن بشار بن دار وهو من طبق شيوخ البخاري من طبق شيوخ البخاري ومسلم وأصحاب كتب السته لأن محمد بن بشار هو شيخ لاصحاب كتب السته وقد آه آه وقد آه ومحمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة ابن حجاج فغندر لقب لمحمد بن جعفر الذي هو تلميل شعبة وصاحب شعبة وشيخ محمد بن بشار الملقب بن دار ومن ذلك الضال والضعيف الضال عرفنا معاوية ابن عبد الكريم وأنه, وأنه ليس ضالا يعني الذي هو الضالة فضل ذو الهداية وإنما كان ضل في طريق مكة الفقير له الضال بسبب ذلك والضعيف وهو عبد الله بن محمد وهو حافظ متقن ووصف بالضعيف لضعف جسمه وليس لضعفه في الرواية وضعف الجسم شيء وضع في الرواية شيء آخر والذي يؤثر هو ضعف في الرواية لكن قد يتباجر الدهن أنه إذا قيل ضعيف الروايه الرواية ليس قوي الرواية وإنما هو ضعيف موصوف بضعف في الرواية وهو موصوف بضعف الجسم ناحل الجسم غير قوي البنية ليس قوي البنية فقيل له الضعيف لذلك ولهذا قال السيوطي والضال والضعيف سيدان يعني ليس, ليس ضلالا لضد الهدايه وليس ضعفا الذي هو ضعف في الروايه وانما هو ضياع في الطريق فوصف بالضال وضعف في البدن فوصف الضعيف والا فانهما سيدان وراويان قويان ف ولهذا جاء عن عبد الغني بن سعيد انه قال آآ آآ رجلان نبيلان لحقهما لقبان قبيحان رجلان نبيلان لحقهما لقبان قبيحان يعني آآ آآ الضال والضعيف لقبان قبيحان وهما سيدان فاضلان نبيلان يعني فالاسم أو اللفظ ليس على ما يتبادر به بل يرادب الضلال شيء غير الهدايه غير ضد الهدايه ويرادب الضعف شيء وهضع في الجسد وليس ضعف في الرواية ويونس القوي اليان، يعني هذا عكسه أولئك وصفوا بأوصاف قبيحة وهم سالمون منها ولا علاقة لها بالرواية فهم سيدان وهذا يونس ابن يزيد ابو الحسن ذو ليان يعني فيه لين روايته لين وهو موصوف بالقوي وقيل انه قوي في عبادته وعنده جلد وحرص على العباده لكن الذي يتبادر للذهن انه قوي في الروايه فقال هو ذو ليان يعني في روايته ويونس الكذوب وهو متقن يعني شخص يونس اسمه يونس وصف بانه الكذوب مع أنه حافظ متفن وهذا ما استسمية بالأبداد يعني من الأبداد يعني يراد به ضد ما يعني أضيف إليه وعفسه يونس الصدوق وهو يعني موهن، يعني ذو وهن وضعف فإن هذا وصف بالكذوب. مع أنه مدخن، وإذا وصف بالصدوق مع أنه لين وفيه وهن وضعف فهذا من فوائد معرفة الألقاب والمراد بها وأنها أحيانا تكون غير مطابقة لما يظهر منها فإن هذا وصف بأنه كذوب ومع ذلك مثل وهذا وصف بأنه صدوق ومع ذلك هو واهن ضعيف فمعرفة القاب المحدثين ومعرفة أشباب التلقيب فائدة الألقاب ألا يظن التعدد وفائدة التلقيب ألا يظن الشيء الذي قد يتبادر للذهن وهو ليس كذلك مثل الضال والضعيف ومثل الكذوب والصدوق والقوي وما إلى ذلك فإن هذه القاب لا تدل يدل ظاهرها على ما تقتضيه وإنما منها ما يدل على العكس أقول هي تدل على العكس مثل الضال والضعيف ومثل الكذوب ومثل الصدوق ومثل القوي فإن هذه ألقاب ليس الأمر فيها على على ما يتبادر إلى الذهن هذا هو ما يتعلق بهذين الموضوعين وهما تكميل العشره من انواع علوم الحديث التي زادها العراقي على الالفيه العراقي زادها السيوطي على الالفيه العراقي وعلى مقدمه الصلاح وما يتعلق بالقاب المحدثين والعنايه بها وقد ألف فيها العلماء و ممن ألف في ذلك الحافظ بن حجر العشقلاني فإنه ألف فيها وألف قبله مؤلفون ولكن كتابه اوفاها